بسم الله الرحمن الرحيم طاسي أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم. Və o وَنُرذُ أَ النَّ عَذينَ الُ الضفُ فيِي الأوْضِ وَن جَلَمُ آئِمَّ وَن كِنَا لَنكُم فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ الْفِرْعَوْنَ وَمَا مَن وَنُرِيَ الْفِرْعَوْنَ في اليم مغذا تنتخب في تحزني من راضوا اليتي راج تَنقَضُّ فَوْقَ وَالْصِّرَاعُ نَكْرَلَهُ أُمَّ عَذْبٍ وَحَزَنَا إِنَّ Let's do it all. أصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبذي به, به له لا بها لتكون من المؤمنين وأوحينا إلى أم موسى أرض عين فإذا خفو منلَف الق في ال م غت خ في فَأَنْجَيْنَاكَ وَالَّذِينَ مَعَكَ مِنَ الْقَرْيَةِ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي يُرْزَقُونَ وَأَخَذْنَاهُمْ حتى أن ينفعنا أو فحف آد أم موسى فارغا إن كانت لتبذي بِالَّذِي تَرْكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ على أهل بيتي يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يَقُولُونَ نَقُولُ لَكُمْ وَنَقُولُ لَنَا نَصْحٌ قَرَأْنَا إِلَاءَ لكي تقوى عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر love وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فعجد فيها لَيْنِي يَا قَتْلَ تِلَالِ تغون فمن الذين يشيعون في جي على الذين عدوه فكذب موسى فانطوى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدود اجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فعجد فيها رجول ليني انقثت لانها من شقي عنتي من ع ثغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو أَمْ بِالْمَرِيدِ انْفِخَاقَيْنِ يَتَرَقَّبُونَ فَإِذَا النَّفَثُ فِيهِ زُفِرَ وَعُقِبَ بِالْأَمْسِ يَسْتَسْلِقُ قَالَتْ غاويهم الذين فلم ما ان اراد ان اغطي هو عن اذا أن تريد ان تقتلني كما قتلتمني كما قتلتم تراب في تقتلني كما قتلتم تراب لا بالأنس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من جاء رجل من أقصى المدينة فاخرج إني لك من الناصحين فقرج من قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً اذا يسبر الياء هو انذر كبير ثم تغلى إلى الظل فقال رب إني إما وَاَخْذُ سُوءِ حِذَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ إِنْ, قالت إن وريتلنا لنا تمشي عالم في ذَا عُكْلِيَ جَزِيًا كَأَنَّمَا السَّقِيطَ رَأَنَا أَلَمَّا جَاءَ أَوْ وَنْقَ صاليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ولما ذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ أُمَمٌ تَنَازَعْنَ نِسَاءٌ يَسْقُطْنَ وَأَجْدَاثٌ مِنْ دُونِهِمْ مَا أَتَيْنِي تَنزِلُ كبير فثقى له ما ثم لِلَّهِ زَائِلٌ إِلَى يَوْمِ خَيْرٍ فَطِير <تصفيق> تمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما ان القصص قال لا تنحو ما جنت مير قوم علمين ذا غما يا ابنتي استغير اننا خير ما ليست يوم تلقي أبنتين هاتين على أن تأجرني ثماني لحياً ممتع الشراف من عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني اين طار بالك بيني وبينك ايام الاجلين قد انت فلا عذانا على وَهُوَ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ طَلَم قضى موسى الأجل وسارى بأهله آرس من جانب الطور قال لأهلهم كثوا إني آرست نارا لعلي آتيكم منها بخار ل آاتكٍُ ه بقورٍ أَي غغات م النري لَ قُ في البقعة المباركة من الشجرة في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني وكم